بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند المساله 26 من مسائل او من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه قال المصنف رحمه الله تعالى سادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقنوه وهم يعلمون تحريف مصدر حرف يحرّف تحريفا وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين قاله في المفردات يعني يكون الكلام محتمل لوجه آخر لكنه ليس بظاهر فيه تصريف المعنى الى معنى لا يحتمله اللفظ ابتداء وانما قد يحتمله اللفظ من جهه التعسف وهذا كما يسمى عند بعضهم بالمجاز المتكلف او صرف اللفظ بدعوى المجاز قد يكون ثم مجاز لكنه مجاز بعيد ولذلك من يثبت المجاز يقسمون المجاز إلى نوعين مجاز قريب مجازا بعيد لا يحمل اللفظ على مجازه البعيد الا بقرين واضح بينه كان كذلك قد يكون في بعض المواضع هنا يحمل الكلام على احتمال يكون اللفظ له وجه يعني يحتمل من جهه اللغه لكنه ليس بظاهر فيه ومعلوم أن اللفظ قد يكون ظاهرا في الدلالة على المعنى قد يكون نصا في الدلاله على على المعنى ولذلك ثم تقسيمات عند الاصوليين لدلالات الالفاظ الى مجمل وظاهر ونص والمجمل هو الذي احتمل معنيين دون ترجيح ما احتمل معنيين بلا دلالة ظاهرة على احد الاحتمالين حينئذ لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينه والعاصر في اللفظ المجمل التوقف فيه حتى تدل القرينه خارج عن احد الاحتمالين يعني حمله على احد الاحتمالين وام الظاهر فهو يحتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر من الاخر يعني المعنى الذي تبادر له من اللفظ وهذا المعنى ويحتمل معنى اخر لكنه ليس بظاهر ولذلك قعد الاصوليون قاعده ان اللفظ يحمل على ظاهره ان على ظاهره متى يحمل على المعنى المرجوح الذي ليس بظاهر متى يحمل اذا دل الدليل على أن اللفظ المراد به المعنى الباطن أو المعنى المرجوح عين إذ لا اشكان في حمله على المعنى المرجوح والتحريف نوعان تحريف لفظي وتحريف معنوي تحريف اللفظ يعني تبديل اللفظ بلفظ اخر او تغييره اما بحذف او بزياده او تغيير حركه اعرابيه ان الحركة العربية قد تغير المعنى فحرفه حينئذ يكون ماذا يكون من قبيل التحريف اللفظي وكلم الله موسى تكليما عرفها بعض الزنادقه وكلم الله بدل الحركة من الرفع الضمه الى النصب ليكون الله عز وجل مكلما لا مكلما وهذا تحريف لللفظ لكن سبب التحريف هنا غير حركة بحركة حركة الاعرابيه بحركة اعرابيه وكلم الله الله بالرا على أنه فاعل من الذي ابتدى الكلام تصرف بالكلام الله عز وجل اذا الله مكلم وموسى مكلم كليم واذا ابدلت او غيرت او حرفت الضمه فتحه هنا وكلم الله موسى صار موسى هو المكلم والله تعالى هو المكلم ولزم منه أن الله تعالى لم يتصف بصيغه الكلام هذا الذي أراده ذلك المحلل هنا تغيير باللف ولكن التغيير من جهه حركه اعرابيه وهذا قد وقع في هذه الامه كما أنه وقع فيه في, في السابق كما سياتي الله عز وجل امر اهل الكتاب أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين ذليلين ويقولون حطة قالوا حنطه حطة زاد نون بين الحاء والطاء كمثله هذا يسمى تحريفا لفظيا بزيادة أو نقصان أو تغيير حركة اعرابيه النوع الثاني تحريف المعنى يعني يبقى اللفظ على ما هو عليه وقد تركيب وياتي الى المعنى يفسره بغير المعنى الذي أراده الله عز وجل هذا يسمى ماذا يسمى تحريفا من جهه المعنى لانه حمل اللفظ على غير مراد المتكلم ومعلوم أن التفسير قد يكون باللفظ مفرد بمفردة وقد يكون تركيبا بتركيب والثاني هو الاصل لان التفسير القرآن ليس تفسير مفردات القران ليس مفردات وانما هو مركبات يعني جمل اسميه وجمل فعليه وهو كلام الله تعالى حينئذ له له ما مراد هذا المراد انما يعرف من جهة السياق بأول الكلام واخره ومن هنا نفى شيخ الاسلام ابن تيمور رحمه الله تعالى المجازة في القران قال بأن الله تعالى أو غير ممن يتكلم بالكلام العربي الفصيح إنما يحمل كلامه على ما اراده من التركيب فدلاله اللفظ في أول الكلام وآخره واواسطه هي التي تدل على مرادهم وليس عندنا مجاز على كل تحريف المعنى هو تفسيره بغير المعنى الذي أراده المتكلم ويحمله على معنى بعيد أو معنى باطن أو معنى فاسد كما قال اهل البدع في تحريف الصفات بل يداه مبسوطتان اليد معلومه عند اليد التي تكون مقابلة للجارحه فيه في الإنسان والله عز وجل موصوف بهذه الصفة وله يدان حقيقتان لا تشبه صبت المخلوق حرفها المحرفون بأن ليدين مراد بهما القوتان أو النعمتان وهذا تحريف حمل اللفظ على معنى وان كان اليد في لسان العرب قد تطلق بمعنى القوة وقد اطلق كذلك اليد بمعنى النعمه لكن في هذا المقام قد لا يمكن حمل اللفظ على النعمه أو حمله على ماذا على القوه لان التثنيه هنا تمنع الله عز وجل ليس له قوه واحدة وليست له نعمه واحدة بل هي نعم والقوه كذلك أفراد ولها جنس فقوله بل يداه مبسوطتان يمتنع ان يقال بل نعمتاه او بالقوته كذلك قول تعالى الرحمن على العرش استوى استوى في لغة العر إذا اذا تعدى علا يحمل على العلو يعني على جل وعلا على العرش فنثبت له صفة العلو على العرش والله عز وجل يوصف بصفة العلو من جهتين العلو المطلق على الخلق كله سماوات السبع وعلو خاص هو علوه جل وعلا على العرش محرفون للبدع لم يرضوا بهذا اللفظ استوى قالوا بل تفسروا باستولا فزادوا لاما كما زاد بنو اسرائيل نونا هناك حنطه حطه وهنا استوى زادوا لاما قالوا سولا هذا باطل تفسير للفظ بغير المراد وهو محل اجماع عند السلف هذا المعنى باطل ولا يمكن القول به ولذلك ذهب بعضهم إلى ان من قال بهذا القول فهو كافر مرتد عن الاسلام لأن العرب لا تعرف السوء بمعنى السولة وفرق بين اللفظين وما استذل به لا يمنع من إنزال الحكم الشرعي عليه لماذا لان الشبهه إنما يصح اعتبارها إذا كان ثم دليل يمكن حمل اللفظ عليه بمعنى أن هذا اللفظ جاء في لسان العرب بعده معاني استعمل في اللسان العرم مثل اليد ياتي بمعنى القوه وياتي بمعنى النعمه وياتي بمعنى اليد الجارحه في حق الإنسان فإذا جاء لفظ فيه لفظ اليد يده كذا واحدة وحمله على النعمه ان قعته له شبهه لماذا لان اللفظ له معاني في لسان عربي فهذه الشبهه تمنع من تكفيره لأن من انكر صفه واحدة لله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنه واعلم أن جميع الصفات الثابته في الكتاب والسنه مجمع عليها لا خلاف فيها بين بين السلف فيثبتون الصفه وقد يقع بعض النزاع في بعض مدلول تلك الصفه وهي محصوره كالنفس مثلا اختلفوا في المراد بالنفس مع إثبات لفظ النفس حينئذ إن وجدت شبهه للمتاول قد تتكون هذه الشبهه مانعه من, من تكفيره واما إذا لم تكن ثم شبهه هينئذ للعاصم يعتبر مكذبا للكتاب والسنه فاذا قال الله عز وجل في سبع مواضع من القران الرحمن عرس استوى هو قال لا بل استوى هذا كفر ولكن كثير من السلف لا يكفرون مثل هذا النوع فان كان القواعد تقتضي أنه انه كافر متدعي للسنه لانه مكذب للكتاب والسنه وكذلك صفه العلو هذه ثابته بي اكثر من 1000 دليل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثابت بدلاله العقل وبدلاله الحس وبدلالة الفطره وبدلاله الشرع فجميع الدلالات التي يمكن أن تثبت بها الاحكام سواء كانت احكام دنيويه او شرعيه اثبتت صبته العلوم ولذلك ضروره أن ان الانسان يتجهل خالقه في العلوم فاذا انكر العلوم حينئذ كذب دلاله الشرع وكذب دلاله الفطره وكذب دلاله العقل كذب دلاله حس ولذلك من أنكر العلو قال بان الله تعالى في كل مكان فهو كافر ممتد عن عن الاسلام اذا التحريف نوعان تحريف لفظي تحريف معنوي قال المصنف تحريف يعني بالزيادة أو النقصان أو تبديل حركه ونحوها أو, أو بجهه معنى تحريف كتاب الله أي كتاب المراد به الجنس يعني التوراه الانجيل القران وقع تحريف القران وان كان من جهة اللفظ هو محفوظ مع وجود المحاولات لكنه حصل شيء من ذلك وحفظه الله عز وجل وتكفل الله تعالى بحفظه وأما من جهه المعنى واضح بين كما ذكرنا من الامثله السابقة أن انواع التحريف تلك استولا وغيرها واليدان لما وقعت فيها طوائف من هذه الامم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم المنتسبه الى الاسلام تحريف كتاب الايجينز كتاب الله تعالى ويدخل فيه القران من بعد ما عقلوه من بعد ما ما عقلوه ان عقل له استعمالان الاول القوة المتهيئه لقبول العلم قوه المتهيئه لقبول العلم يعني كون الانسان قابلا ان يتعلم وهذه ميزه بين بني ادم وبين البهائم بهائم غير قادره للتعلم اما الانسان فهو قابل للتعلم كتابه للكتاب يعني يولد ولا يكتب لكنه لو وصل إلى عمر معين وعلم الكتابه عنده قابليه او لا عنده قابليه وعنده قابليه لماذا لان من صفات بني الانسان انه يقبل كتابه تعلم كذلك العلم والحفظ والفهم هذه من صفات بني ادم اذا العقل يطلق ويراد به تلك القوة التي تهيئ الانسان لادراك العلوم والاراء واكتسابها ثاني يطلق العقل ويراد به العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة اذا عندنا قوة وعندنا ما يترتب على هذه القوة كل منهما يطلق عليه أنه عقل انه عقل والثاني الذي هو العلم الذي يستفيد الانسان بتلك القوه هو المراد بقوله تعالى وما يعقلها الا العالمون وما يعقلها الا العالمون وفي المفردات كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الاول لانه كونه قابلا للعلم هذا لا يتميز به الإنسان عن غيره عن غيره ان ليس التميز بين الإنسان والبهيمه لا مراد الإنسان والانسان كونه هذا جاهلا وهو قابل للعلم وكونه هذا استفاد من هذه القوة فترتب عليه العلم اذا يختلف عن سابقه اشترك في ماذا كل منهما قابل للعلم كذلك الجاهل الامي الذي لا يقرا ولا يكتب لا يتعلم هذا قابل للعلم فعنده قوة لكن هل ترتب اثر على هذه القوة فوجد العلم الجواب لا حينئذ هو متهيئ من أوجد العلم وترتب العلم على هذه القوة حينئذ نقول هذه اثمر وهذه تفرق بين الجاهل وغيره ولذلك قال كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل أفلا تعقلون أفلا يعقلون كثير هذا القرآن فاشاره الى الثاني دون الاول يعني عندكم عقل وأثمر هذا العقل بدلاله العقل وكذلك بدلاله الشرع بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في اسماء وصفاته وافعاله وكذلك هو واحد في كونه معبود ولذلك مضى معنا أن التوحيد بأنواع ثلاث يدل عليها دلالة الشرع والعقل والعقل يدل على أن الله واحد جل وعلا وانه هو المستحق للعباده دون ما سواه والعقل يدل على قبح الشرك وكذلك الشرع فاجتمع فيه الدلالتان دلالة الشرع ودلاله العقل ولكن الذي يترتب عليه المؤاخذه هو دلالة الشرع بمعنى ان العقل وحده لا يكفي في دخول الجنة أو في الخلود في النار إنما لا بد من ظميمة الشرع من بعد ما عقلوه اي فهموه ووعوه وهم يعلمون اذا أشار إلى أن المراد بالعقل هو الثاني العلم الذي استفاد بهذه القوة وليست القوه بعينها لأن العلم هنا حاصل عندهم يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كتم واوصفها التي جاءت في التوراه والانجيل والحاصل اشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة إلى أن أهل الكتاب فالمساله خاصة ب الكتاب حرفوا كتاب الله تعالى بنوعي التحريف وهما اللفظي والمعنوي وقع التحريف عند أهل الكتاب حرفوا التوراه والانجيل سواء كان التحريف لفظيا بان بدلوا لفظا بلفظ او زادوا احرفا او نقصوا احرفا او غيروا شيئا مما يتعلق باللفظ وكذلك من جهه المعنى حرفوا كتاب الله تعالى بنوعي التحريف اللفظي والمعنوي لعموم الإطلاق اطلاق النصوص التي جاءت في دمهم لاجل ذلك لأن بعض المفسرين حملوا قوله تعالى يحرفون الكلم مراد به التحريف المعنوي دون اللفظي هذا ليس بالصحيح لأن النص مطلق معلوم من دلالة الفعل انه مطلق يعني يحتمل النوعين واذا احتمال النوعين ولم يأتي تقييد في الشرح اذا حمل على على النوعين وقاعده أن العام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد المقيد هنادي نحرفون الكلمه من بعد مواضع نحرفون اطلق ومعلومنا التحريف في لسان العرب وفي العرف قد يكون متعلقا باللفظ قد يكون متعلقا بالمعنى هنادي على أي النوعين نحمل هذا اللفظ نحرفون الكلم اقول يحتمل النوعين ولا نخصه بواحد منهما إلا بدليل وليس عندنا دليل اذا أهل الكتاب وقعوا في التحريف بنوعيه اللفظي والمعنوي ما الدليل على هذا إطلاق النصوص ما وجه اطلاقها الفعل يعتبر عند الاصوليين من قبيل المطلق يحرفون اذا الفعل يعتبر عند الاصوليين من قبيل المطلق فاذا كان كذلك بقي على اطلاقه ولا يقيد إلا بدليل شرعي ولا دليل وهذا التحريف لم يكن عن جهل منهم ولذلك قال المصنف من بعد ما عقلوه يعني فهموا الكتاب ووعوا الكتاب وهم يعلمون انهم محرفون ويعلمون انهم مبدلون ومغيرون وهذا شأن اهل الباطل في كل زمان ومكان حينئذ لم يكن هذا التحريف عن جهل بل كان عن علم وقصد وعقل وادراك لما يفعلون ولذا قال المصنف وهم يعلمون قال الله تعالى اف تتمنون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يسمعون كلام الله قال بعضهم مباشرة لا يدل اللفظ على انه مباشره الا اذا كان بشان بعض قوم موسى القصه طويلة لكن اللفظ يحتمل مباشرة ويحتمل أن يكون بلاغا لأن الذي يسمع عن نبي ما يصح ان يقال بانه سمع كلام الله دليله قوله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجله حتى يسمع كلام الله مباشره من الله لا قطعا وانما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اذا يسمعون كلام الله لا يلزم ان يكون مباشرة ثم هذا محل الشاهد إذا سمعوه وبلغهم كلام الله تعالى يحرفونه يبدلونه من جهه اللفظ ومن جهه المعنى من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه ووعوه وهم يعلمون ما دلت عليه الالفاظ ويعلمون انهم مبدلون ومحرفون قال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الايه ثم يحرفونه اي يتاولونه على غير تاويله هذا كانه قصره على احد نوعي التاويل نوعي التحريف وهو ان يكون تحريفا معنويا والعباره اوسع من ذلك عباره اوسع من ذلك من بعد ما عقدوهم اي فهموه على الجلية يعني واضح بين ومع هذا يخالفونه على بصيره وهم يعلمون انهم مخطئون فيما ذهبوا اليه من تحريفه وتاويله اذا وهم يعلمون ماذا يعلمون أنهم مخطئون في ذلك التحريف لذلك التحريف قال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقال هي التورات حرفوها واختاره ابن جرير نظاهر السياق يعني حمل النص هنا على تورات قوم موسى وقال مجاهد هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وعوه وقال مجاهد كذلك الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم هم العلماء منهم يعني التحريف ليس من مطلق الناس العامه لماذا لأن الذي يقبل قوله وينظر فيه علوه وما يصدر منه انما هم علماء اين يحصل التحريف سواء كان من جهة اللفظ أو من جهه المعنى من من العلماء فهم الذين يبتداون يبتدئون القوله ثم بعد ذلك يسير وراءهم كل ناقق وزاع وقال ابو العاليه عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وحرفوه عما واضعه وهذه صوره من من صور التحريف ليس مطلقا يعني لم يكن التحريف خاصا بما جاء في صغه محمد صلى الله عليه وسلم بل حرفوا كما سياتي في الرجم لهم كتموها من جهة معنى عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وحرفوه عما واضعه وهذه صورة من صور التحريف وليس هو كل التحريف وقال ابن زيد التورات التي انزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا على تحريف اللفظ أو معنوي تحريف معنوي لانهم يحملون النصوص الداله على التحريم بانها مصروفة مثلا أو النصوص الداله على الاباحه بانها مصروفة وهذا من جهه المعنى من كما يحلل الربا بحجه أنه ليس هذه المساله فيها ربا ونحو ذلك والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاءهم المحق برشوة اخرجوا له كتاب الله واذا جاءهم المبطل برشوه اخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق اذا يقبلون الرشوه اما في تحليل ما حرم الله أو العكس كما تباع الفتاوى الان واذا جاءهم أحد يسالهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ما انتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون اذا احقاق الحق وابطال الباطل عندهم فيه نظران إن جاءت الرشوه اعطوا من طلب ما ما يريدهم وان لم يكن ثم رشوه حينئذ قالوا الحق يجب ان يقال به ويجب ان يصدع به فحينئذ من لم يكن صاحب مال الزاموه به بالحق ومن ذلك قول تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعها وقوله يحرفون كلمه من بعد مواضعه والتحريف كما ذكرنا في هذه الآيات مطلق فيعم النوعين وقد تاتي بعض النصوص ويحمل على أحد النوعين اما لقضينه في النص وإما لنص خارج كان يفسر من جهه النبي صلى الله عليه وسلم اذا التحريف اذا اطلق انصرف إلى التحريف من نوعين والمعنوي وقد يحمل على أحد النوعين لقرينة ليه لقرينه ومن ذلك قول تعالى واذا قلنا ندخل وإذ هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدوا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال ابن كثير رحم الله تعالى أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول يعني جملة ما ذكره المفسرون هذا قال بانهم قيل لهم ادخلوا ساجدين قالوا ادخلوا راكعين قولوا لا اله الا الله مستغفرين إلى آخره قال المراد هو جنس ما ذكر وهو أن يدخل خاضعين والخضوع هذا يكون بالقول ويكون بالفعل فجمع بين الاقوان امروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمه عندها والمبادره إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اذا وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أخرج البخاري بسنده عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا تفسير للآية قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فدخلوا يز يزحف نعم فدخلوا يزحفون على استاهم فبدلوا وقالوا حبه في شعيره على استاهم حبه في في شعيره وفي روايه حنطه في شعيره حبه حطه بدلوا ط جعلوها باء حنطه حطه, حطة, حطة زاد النون بين الحاء والطاء اذا فيه تحريف باللفظ فيحمل حينئذ النص على ان المراد بالتحريف هنا تحريف لفظي وليس بتحريف معنوي لأن هذا التفسير أو هذا الحديث يعتبر تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايه قال ابن كثير وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق انهم بدلوا امر الله لهم من الخضوع بالقول وبالفعل فامروا ان يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على استاهم من قبل استاهم رافعي رؤوسهم استاهم جمع است وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزوا فقالوا حنطه في شعيره وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعانده ولهذا أنزل الله بهم باسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزل على الذين ظلموا ريذا من السماء بما كانوا يفسقون ففسقهم الله عز وجل لهذا الفعل ثم الفسق قد يكون كفرا وقد يكون دون دون ذلك هذا مثال يحمل التحريف فيه على اللفظ ومن تعريف المعنى ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ومره من اليهود وق الزنا فقال لليهود ماذا تصنعون بهما يعني من ذا ماذا تصنعوا ما الحكم عندكم قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليم ان هذا الحكم ليس هو حكم الله عز وجل قال فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين فجاءوا فقال لرجل ممن يرضون يعني ليس كل احد يقرا وانما هو نوع معين فقال لرجل ممن يرضون يا اعور اقرا فقرا حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح يعني منصوصه منصوص عليها وهذا يدل على ان الايه مذكوره كما هي وانما التحريف وقع في ماذا في المعنى وليس بتحريف اللفظ لانه قال فوضع يده عليها اذا الايه موجوده كما هي لو كانت محرفه لما اوقع يده عليها ثم قال فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح فقالوا يا محمد ان عليهما الرجم ولكن ولكن نكاتمه بيننا فاامر بهما فرجما والرجم ثابت ولكنهم حرفوه وغيروا وبدلوا من جهه المعنى اذا التحريف تحريف كتاب الله تعالى سواء بالتوراه او بالانجيل بنوعيه موجود في الامم السابقة وقد وجد في هذه الأمة وإن كان التحريف اللفظي قد تكفل الله عز وجل بحفظ القران إن نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون وكان الحفظ عام هنا من جهه اللفظ من جهه المعنى ولكن من جهه المعنى وقع فيه شيء من التحريف والتبديل وكل طائفة من طوائف البدع سواء كانت منتسبه للاسلام وهي خارجه منه او لا وانما تحتج بكتاب الله تعالى وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النوع الثاني من التحريف وهو تحريف المعنى بمعنى انهم اتون الى النصوص ويبدلون يغيرون من جهة المعاني وقد توعد الله عز وجل من حرفه كتبه كما قال جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبون قال ابن كثير هؤلاء صنف اخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله تعالى وأكل اموال الناس بالباطل والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة يعني توعد بها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت في المشركين واهل الكتاب فويل للذين يكتبون اذا ليست خاصه بأهل الكتاب وانما الشأن عام للمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكان سابقا عليهم من أهل الكتاب قال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب يعني يكتبون وسبق معنا أن من مسائل الجاهليه أن العرب كانت ترفع نظرها إلى أهل العلم المراد بهم أهل الكتاب يعني يرون انهم عالم منهم حينئذ إذا كتبوا لهم شيئا تقبلوه منهم لأنهم علماء عندهم هنا كان ناس من اليهود لسذاذه بعض العرب كتبوا كتابا من عندهم عند انفسهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله تعالى فياخذوا به ثمنا قليلا بيع لكتب على انها من عند الله تعالى وقال الحسن بن ابي الحسن المصري الثمن القليل الدنيا بحذف الياء اشترون به ثمنا قليلا الدنيا بحذف الياء وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون أي فويل لهم مما كتبوا بايديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السحت حينئذ نكون المال حراما لانه ترتب على على حرام ثم هم كتبوا بايديهم قد وقعوا في في حرام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بايديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقال مما ياكلون به الناس السفله وغيرهم يعني ورد عليهم الذم من من جهتين في الكسب المال الذي ترتب على هذا الفعل وفي الفعل نفسه وهذا يعني تحذير هذه الامه مما صنع اولئك السابقون يعني ما حكى الله عز وجل هذه الأمور في كتابه جل وعلا من أجل أن نتفكه ومن اجل ان ننظر في تاريخ اليهود وفي تاريخ النصارى وما قد ذكره الله تعالى عن معاناه الرسل والانبياء معهم ليس المراد به التسليه فحسب وإنما المراد به ليس المراد به تسليه وإنما المراد به أخذ العبره والعظه حينئذ اذ حرفوا وبدلوا فاخذهم الله عز وجل بالباساء وضلوا والعذاب في الدنيا والآخرة إذا من فعل مثل فعلهم من هذه الامه فحرفا سواء كان التحريف لوضيا أو معنويا فالحكم سواء اذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون السابعة والعشرون وهذه لها صلة بي بالسابقه تصنيف الكتب الباطله ونسبتها الى الله تعالى تقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذه المسألة تشير الى نوع من انواع التحريف والتغيير والتبديل وهو تصنيف كتاب كامل وتاليف الكتب ولا شك انها ما دام انها من جهه البشر مصنفه فهي باطله فالبطلان لازم لها من جهه كونها بشريه واذا كانت بشريه فلاحكام الموجوده فيها احكام باطله ولا شك انها باطله وينسبونها يعني يضيفونها إلى الله تعالى اكبارا لها ومن اجل ان تروج وان تقبل كما يضع من يضع الحكم الشرعي منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الحديث لماذا لانه لو تكلم ابتداءا لم يقبل منه ولكن إذا اضافه إلى الشارع اما إلى الله عز وجل بانه انزله نحو ذلك أو إلى رسول فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانه قاله حينئذ صار له من العظمة وصار له من المكانه بحيث إذا سمعه السامع يقبله حينئذ نسبتها إلى الله تعالى من أجل ترويجها ومن أجل القبول لها عند عند الناس وسدل المصنف بقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله سبق الكلام عليه وكلام الكثير رحمه الله تعالى وقال تعالى وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ بالكتاب بِالْكِتَابِ من الكتاب الْكِتَابِ يَلْوُونَ يُحَرِّفُونَ فَلَيْسَ الْأَلْسُنُ بِالْكِتَابِ هَذَا بِمَعْنَى التَّحْرِيفِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمه عن مواضعه اذا فسر يلون به بتحريف الكلمه عن مواضعه ويبدلون كلام الله تعالى ويزيلونه عن المراد به هذا المعنى ليوهموا الجاهله أنه في كتاب الله تعالى كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من انفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله فقوله يلوون الستهم بالكتاب اي يحرفونه كما قال مجاهد وغيره قال وهب ابن منبه إن التوراه والانجيل كما انزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتاويل وكتب كانوا يكتبونها من عند انفسهم اذا هذا قول لي وهب رحم الله تعالى أن التوراه والانجيل كما انزلهما الله تعالى يعني كانها لم تحرف من جهه اللفظ وإنما حرفت من جهه المعنى فكانه حمل التحريف على أحد نوعيه ولم يسلم بالثاني وهو التحريف اللفظي لان كتب الله تعالى لكن الله تعالى لم يتكفل بحفظها ان التوراه والانجيل كما انزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتاويل وكتب كانوا يكتبونها من عند انفسهم يعني ليست هي التوراه وليست هي الإنجيل وانما هي من صنعهم وتاليفهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فاما كتب الله التوراه والانجيل فإنها محفوظه لا تحول راوه ابن ابي حاتم كان وهب رحمه الله تعالى يشير الى التحريف إنما يكون من جهه المعنى وهذا لا يسلم باطلاق النصوص السابقه قد وقع تحريف اللفظ حطه قالوا حنطه لم يسلموا به بذلك ولذلك اورد ابن كثير هذا الاثر في التفسير فقال رحمه الله تعالى فان عن وهب ما بايديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف إن عنا ما بايديهم لأن كتاب التورات مثلا هو أمر كتاب أنزله الله تعالى حيناذ من حيث علم الله تعالى به ومحفوظ لا يزيد ولا ينقص قطعا هذا لكن الذي بين أيديهم قد وقع فيه التحريف والتبديل وهذا واضح بين قال فان انا وهب ما بايديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص والوجود دليل على على التحريف اذا لا داعي لي لانكارهم واما ان عنا كتب الله تعالى التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظه لم يدخلها شيء يعني ان كان المراد التوراه أو الانجيل كما انزله الله فلا شك انها محفوظه في علم الله تعالى واما الذي بين ايديهم فلا شك أنه قد دخله التحريف وقال أيضا وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطا كبير هذا امر اخر يعني ترجمته للعربية ففيه خطا كبير وزيادات كثيرة ونقصان وهو من فاحش قال ابو بكير رحمه الله تعالى اذا 27 تصنيف اي تاليف الكتب الباطلة ونسبتها اضافتها إلى الله تعالى كقوله وذكر لا يا والعشرون انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما انزل علينا يعني التحزب ثم التعصب لحزبهم هذا المراد يتحزبون على باطن ويجعلون لهم دينا ثم لهذا الدين أصول قواعد من بدل أو حرف هجم عليه وعناد لا يقبلون ممن كان خارج الحزبين إلا إذا تفوه وتكلم بما هم عليه انهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم فهم لا يقبلون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اما عصبيه لدينهم دين المشركين ما كان عليه الاباء والاجداد هذا دينهم ما كان عليه الاباء والاجداد وإما تعصبا لقبيله أو غير ذلك قال تعالى وإذا قيل لهم آمِنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا نحن أنزل علينا التوراة هينا إذ لا حق إلا الذي بالتوراة أنزل علينا الإنجيل فلحق إلا فيه في الإنجيل وما عداه ولو دل ذاك الكتابان على صدق من جاء بعدهما بالقرآن العظيم كذلك لا لا يقبلون وإنما اليهود لا يقبلوا إلا من كان على اليهودية والنصراني لا يقبل إلا من كان عليه على النصرانيه حينئذ دينهم الباطل تحزبوا عليه مع علمهم بان ثم من يبعث بعد ذلك يقول تعالى واذا قيل لهم اي لليهود أي لليهود وامثالهم من أهل الكتاب امنوا بما أنزل الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما انزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراه والانجيل كفى يعني يكفي الإيمان الذي تعلق به التوراه والانجيل وما عداه فهو مردود ولا نقر إلا بذلك يعني بما كان في التوراه وما كان في الانجيل ويكفرون بما وراءهم يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم اذا دل هذا النص الذي ذكره المصنف ان اولئك الاقوام جاهليين سواء كانوا من اهل الكتاب أو غيرهم وامثالهم أو من تشبه بهم إنما يجعلون لهم دينا وهذا الدين له أصوله ويتحزبون له وعليه ثم لا يقبلون إلا ما كان من جهة دينهم وقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فكل من الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والأميون العرب لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم وهل هذا ميزان لمعرفة الحق من غيره جوابنا لا ليس بميزان وسابقا ثم موازين عديده وضعها اهل الجاهليه لتمييز الحق عن غيره ومن هذه الموازين هو هذا ما قاله اليهودي فهو مقبول ما قاله فهو مردود لانه ليس ليس من حزبنا وما النصران النصراني لي اهله واصحابه فهو مقبول لانه من حزبه وما قاله اليهودي ولو نظر فيه وهو حق لا يقبل لماذا لكونه ليس من من طائفتنا ومثل ذلك ما يكون الان من الجماعات الاسلاميه المنتسبه ل للاسلام المسلمون لا يقبلون مما عليه الاخرون والاخرون يقبلون مما عليه الاخوان وكل منهم أو كل حزب بما لديهم فرحون والحق هو الذي يجب اتباعه ويدور الإنسان معه متمدا اولا تحزب على الباطل باطن هذا اولا يعني لا يتحزب ولا يتعصب ولا يرتمع إلا على كتاب وسنه وفهم سلف الأم هذا الذي تعصب عليه ولذلك العصبية والتحزب منه حق ومنه باطل إن كانت العصبية والحزبية للكتاب والسنه وفهم سلف الامه فهو حق وهذا يمدح عليه الشخص وليس بمحل ذم البتة ولا تعنيه النصوص لا نصوص السلف ولا نصوص الوحي لان هذا النوع مذمون ولذلك قال الله اولئك حزب الله سموا ماذا حزب الله حزب الله ليس حزب الله هذا حزب الله الذي تمسك بالكتاب والسنه على فهم سلف الامه وأما إن كانت الحزبيه والتعصب على غير كتاب السنه كان يتعصب الصوفية لمن لرئيسهم وتعصب الاخوان لفلان وتعصب التكفيريون لفول وخوال اخرين نقول هذا التعصب مذموم لماذا لأنه تعصب واجتماع على غير كتاب وسنه وعلى غير فهم سلف الأمة ولا اشعره امامهم الذي يزعمون انه امام الحسن الاشاعري عينيد لهم حزم. هذا الحزب لا يقبلون في آيات الصفات وايات الأسماء وما يتعلق به الغيبيات نحواها إلا ما جاء من هذا الشخص وكذلك المعتزله وكذلك الجهميه اذا هذه الطوائف الثلاثه المذكوره في هذه الآية اليهود والنصارى والذين لا يعلمون لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم وقلنا مثلهم من كان في هذه من من يتعصب لغير الحق بل بعضهم يوصي بعضا بذلك قال الله تعالى مخبرا عن قول اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ضر قوه تمسك بالباطل ولذلك قد يوجد عند أهل, اهل الباطل من التمسك بباطلهم ما قد لا يوجد عند بعض المتمسكين بالحق واضح ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم اي لا تصدقوا الا من كان على دينكم وهو اليهوديه سبق شيء مما يقصد المعنى في المسائل السابقة التاسعة والعشرون انهم مع ذلك لا يعلمون نعم لا يعملون بما تقوله طائفتهم ايش عندكم النسخه يعلمون لكل نحث في الاولى انهم يعلمون سابقه انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم فلا اذا اذا الحق في زعمهم لا يعملون به هذا يحتمل ويحتمل انه لا يعلمون بما تقول طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله فلما تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين هذا يدل على أن يعملون هي اصح قل فلما تقتلون انبياء الله اذا إذا علمتم من الحق الذي في طائفتكم دينكم بأنه لا يقتل الانبياء هل عملتم بهذا العلم ام لا لم يعملوا فقتلوا الانبياء هل التوراه تأمر بقتل الانبياء لا هل الانجيل تأمر بقتل الانبياء لا اذا هذا حق وقد ادعيتم أنه لا يقبل غير الحق الذي أنتم عليه ومقرر في التوراه ان الانبياء لا يقتلون ومقرر في الانجيل ان الانبياء لا يقتلون هل عملتم بهذا العلم ام لا تعصب لطائفتهم بان الحق معهم لا مع غيرهم ومع ذلك لا علم ولا ولا عمل فهذه المساله مكمله للسابقه فهم قد ادعوا انهم امنوا بما معهم من الحق ومع هذا فلم يعملوا بما تقوله طائفتهم بل فرقوا فامنوا ببعض وكفروا ببعض فدل ذلك على أن تعصبهم لطائفتهم القصد منه رد الحق فقط يعني اراد اشبه ما يكون بي بحجة ترمى في وجه من أراد أن يقول الحق فاذا قيل بالحق اذا قيل له نحن لا نقبل إلا الا من اليهود نحن لا نقبل إلا من النصرانية نحن لا نقبل إلا من رؤسا هذا الحزم أو هذه الطائفه او الجماعه فلا يقبلون من من غيرهم ولا يناقشون غيرهم في قبول الحق وعدم المناقشه وعدم القبول المراد به رد الحق فحس يعني اشبه ما يكون متمسكا لهم ولهذا لما قالوا كما في المساله السابقة نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم رد الله عليهم بقوله قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي ان كنتم صادقين في دعواكم الايمان بما انزل إليكم فلما قتلتم الانبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراه التي بايديكم والحكم بها وعدم نسخها وانتم تعلمون صدقهم وقتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله فلستم تتبعون إلا مجرد الاهواء والاراء والتشهي قالهم كثير رحم الله تعالى قال ابن جرير قل يا محمد ليهود بني اسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله لما تقتلون أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل امركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما انزل علينا وتعيير لهم اذا قولهم لا نقبل إلا من طائفتنا قول باطل لماذا لأنهم إنما ارادوا الصد عن الحق ثم بعد ذلك لا يعملون بما ادعوا أنه حق من من طائفتهم فبالايه تكذيب من الله تعالى لهم في دعواهم تلك فلو كانوا يؤمنون بما انزل عليهم لم قتلوا الانبياء فقتلهم للانبياء يدل على أنهم كذبه في دعواهم ومثل هذا قوله تعالى اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قال كذبتم هذا فعل ماضي وقال تقتلون هذا فعل مضارع قال المفسرون فيه اشاره إلا أن اليهود تقتل النبي صلى الله عليه وسلم لانه عبر في التكذيب بالفعل الماضي قد حصل وعبر بالفعل المضارع في القاتل لانه بعد لم ينتهي قتلهم وبين الله تعالى انهم لم يؤمنوا ولم يقيموا التوراه والانجيل قال تعالى ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انه مقام التوراه والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لو انه مقام اذا هذه شهاله ممن من الله عز وجل على أن اولئك الاقوام الذين يتعصبون ويدعون انهم على اتباع دينهم ورسلهم موسى التوراه وعيسى الانجيل انهم كاذبون بدليل ماذا ما سبق وان الله تعالى شهد عليهم انهم لم يقيموا التوراه والانجيل اذا اقاموا التوراه والانجيل لما قال الله تعالى ولو انهم اقاموا التوراه والإنجيل وما انزل اليهم من ربهم يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اي لو انهم عملوا بما في الكتب التي بايديهم عن على ما هي عليهم من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فان كتبه جل وعلا ناطقه بتصديقه والامر باتباعه حتما لا, لا محاله ولذلك جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء بالربط بين القول والعمل بمعنى أن اولئك الاقوام ادعوا باللسانهم انهم لا يقبلون الحق الا من من طائفتهم اذا هم يزعمون انهم يسعون وراء الحق نقول هذه دعوه لابد من أن يتبع العلم أو الدعوه بالعمل فإن عملوا بذلك الحق الذي ادعوا انهم متمسكون به حينئذ وإلا فهم كذبه يعني لابد أن ينظر في قوله وعمله معا لا ينظر في القول فقط ولا ترك العمل لا لابد أن يجمع بين بين الأمرين فمجرد القول دعوه فلابد من دليل يثبت صدقها ان قال أنا مسلم لا يكفي لا بد ان يصلي ولا بد ان ياتي باركان الاسلام ولا بد ان ياتي باركان الايمان فإن جاء بما يخالفها وينقض الإسلام من عاصله فمجرد الدعوه لا تكفي لماذا لانه كذبها بفعاله وحينئذ لابد من النظر في القول والفعل معا ولا يجعل احدهما مهجورا ويلتفت له الى الاخر وإلا فهي دعوه كاذبه قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه ايه عظيمه تسمى ايه المحله قل إن كنتم تحبون الله من ادعى محبه الله اذا ماذا يصنع يرقص في المساجد يعمل الموالد ماذا يصنق الفتبعوني اذا الاتباع والمحبه والمحبه هو هي الاتباع اذا لا فرق بينهما اما ان يدعي المحبه فلا يتبع أو يتبع ولا يحب نقول كلاهما مهجور ولا يلتفت اليه والمحبه هكذا الدعوه باللسان نقول هذه غير مقبوله لابد ان تتوج بالاتباع يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم اما انه يدعي يحب الله عز وجل أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبتدع في دين الله ويحدث في دين الله ما ليس من فهو في دعواه كاذب في دعى من اصلها كلها وإما في جزء منها قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم صادقين في دعوى المحبه التي تكون باللسان لان المحبه محلها القلب والاعمال القلبيه لا يكفي دعواها باللسان بل لابد أن تثمر على الجوارح كما هو مذهب اهل السنه والجماعه فان لم تثمر حينئذ لا اعتبار لهذه الدعوه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اذا المحبه هي الاتباع والاتباع هو المحبه وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا دعوه آمنا بالله وبالرسول واطعناه ما تركوا شيء من الدين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين منفعه الايمان لماذا للتولي يعني عدم العمل بمقتضى شهادتي ويقولون بالارسينتهم لا, لا يكفي لابد من أن يتبع القول العمل ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يعني من بعد قولهم اذا قالوا ولم يعملوا ماذا قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين نفعا عنهم لما اذا مجرد القول يعتبر دعوه والدعوه لابد لها من بينه والبينه هو أو هي العمل فإن اتبع هذه الدعوه القول العمل فبها ونعمه وإلا فهي مردوده عليهم اذا انهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين بأنكم تتبعون الحق الذي بين ايديكم في التوراه والانجيل والتوراه والانجيل انما تأمر بإكرام وتعظيم الانبياء لا بقتلهم واهانتهم وانتم تقتلون الانبياء ودل ذلك على أنكم لم تعملوا بهذا العلم أو الحق الموجود في الكتب 30 وهي من عجائب ايات الله وفي بعض النسخ من اعجب الايات والظهر ان من عجائب أولى لا. لأن التي تليها من اعجب الايات فيفرق بينهما أما اعجب اعجب هنا اذا فيه نوع تنازع فيه نوع تنازع وهي من عجائب آيات الله يعني آيات الله العجيبه من باب اضافه الصفه الى المنصوف انهم لما تركوا وصية الله بالالتماع وارتكبوا ما نهى الله عنهم من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين هذه المساله داخله في المسألة الثانية السابقة هي جزء منها اراد المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتنصيص على التأكيد أو أراد التأكيد على أن التفريق فيما أمر الله تعالى به من الاجتماع وعدم الافتراق بأنه تترتب عليه العقوبه العظيمه وهي كل حزب بما لديهم فرحون كما هو النص الايه وهنا قال صار كل حزب بما لديهم فرحين لم يرد الايه وانما اراد التعبير بالمعنى صار كل كل هذا مصاره وفرحين هذا خبرها منصوب بها اذا العقوبه ما هي كل حزب بما لديهم فرحون ومعلوم أن هذا الحزب الذي تفرق عن كلمة الحق انما اجتمع على باطل وأعظم الباطل أن يقع الشخص في الباطل ويفرح به ثم امران وهذا قد يقع فيه حتى بعض الناس يعني فرق بين من يقع في معصية وبين من يقع في معصية ويفرح بها ويحبها ويتعلق بها الأول هذا يرجى له التوبه والثاني هو بعيد الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله في المعصية مع حبها وتشهي والفرح بها إذا ظفر بها يقول هذا باطل على باطل يعني زيادة في في بخلاف مجرد الوقوع في المعصيه هنا تفرق ثم كان نتيجه هذا التفرق والعصيان بأنهم لم يرتموا على الحق حينئذ كل حزب بما لديهم اذا تفرقوا وارتمعوا احزابا ثم فرحوا بما هم عليه من من الباطل وسبق ان ثم قاعده قاعده شرعيه كونية أن من لم يعمل بالحق ابتوليا بالباطن كل من لم يتبع الحق لابد ان يقع فيه في مقابله فمن ترك الإسلام وقع في الكفر والشرك من ضعف عنده التوحيد أو عدم لابد أن يقع فيه في مقابله من ضعف عنده أو عدمت السنة لابد أن يقع في مقابله وهو البدعه شاء ماذا ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يقضي قاعده وهي ان اعمال القلوب بمقابلها من باب المتناقضين بمعنى أنه لا يمكن ان يخلو القلب من احدهما فمحبه الله ومحبه غيره محبه الله ومحبه غيره المرء مامور بمحبه الله تعالى وان لا يكون في القلب الا حب الله تعالى وما يوصل إلى الله تعالى حينئذ إذا وجد اذا نقص من هذه المحبة ضرورة أن يتعلق القلب بغير الله تعالى فإن عدمت المحبه ضرورة أن يتعلق بغير الله تعالى يعني ليس عندنا ما يمكن أن يقال بان القلب قد خلى من المحببتين لا هذا لا وجود لهم لأن القلب لا بد له من التعلق إما بخالقه أو بالدنيا وما فيها فالأصل أن يتعلق قلبه بمحبة الله تعالى فإن عدمت تعلق بالدنيا وما فيها إن انقصت مع وجودها عين النقص بالنقص فكلما نقص شيء من المحبه تعلق به وكذلك الاخلاص وكذلك الخوف من الله تعالى والرجاء والانابه كل اعمال القلوب متى ما نقص منها شيء توجه إلى الى المخلوق هنا فلما تركوا الاجتماع على كتاب الله تعالى ابتلاهم وعاقبهم بالتفرق والتشتت بل واشد من ذلك الفرح بما هم عليه من من باطل فمن ترك الحق ابتليا بالباطل وقد سبق استدلال المصنف بقول تعالى كل حزم بما لديهم فرحون قلناها على المشابه قول تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فكل طائفة هي فرحه بما عندها تعتقد انها على الحق ومن سواها على الباطل تعتقد انها على الحق ومن سواها على على الباطل 31 وهي من اعجب الايات ايضا يعني ايه عجيبه لايات الله تعالى شرعيه والكونيه معاداتهم الدين الذي انتسبوا اليه غايه العداوه انتسبون الى اليهوديه ثم يعادونها والعصر انهم يعادون ما يقابل اليهوديه ولكنه ورد خلاف ذلك وهي محبتهم لدين عدوهم معاداتهم لديني معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غايه العداوه يعني بلغت الغايه المنتهى ومحبتهم دين الكفار الذين عادوه عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين ال فرعون من انصاله اهل الجاهليه التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداتهم لدينهم الذي انتسبوا إليه وامروا باتباعه غايه العداوه ومحبتهم دين عدوهم الذين عادهم ومثل المصن بفعل اليهود مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام نبي عليه السلام اتى الناس بجميع ما عليه الانبياء السابقون وهو الإسلام العام لأن دعوة الانبياء مشتركه في في هذا القدر ولقد بعثنا في كل أمة الرسوله ان نعبد الله ونترك الطاغوت فجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعرفونه من دين نبيهم موسى عليه السلام فلم ياتهم بشيء غريب جديد عليهم دين جديد لانهم فلا اصل انما امر بتوحيد الله تعالى والبعد عن الشرك الاكبر كبيره وصغيره هذا الاصل وقطعنا ان موسى عليه السلام دعاهم لذلك وقطعنا ان عيسى عليه السلام دعا النصارى لذلك فكل نبي إنما يدعو إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ وطرح الشرك كذلك حينئذ إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وبعث لليهود وبعث للنصارى جاءوا بما يعرفون أو بما لا يعرفون لا شك أنه, أنه الأول جاءوا بما بما يعرفون ومع ذلك فقد نصبوا له العده إذا كان جميع الانبياء يشتركون في قدر معين ودعوة اليهود قائمه على التوحيد الخالص إن عملوا بما عندهم وكذلك النصارى دعوتهم قائم على التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم طالبهم بماذا بالتوحيد ونبذ الشرك اذا الأمور متفقه لماذا حصل العداء ولماذا حصلت المنابذه ومع ذلك فقد نصبوا له العداء وكفروا به ولم يؤمنوا به واتبعوا كما قال المصنف هنا كتب السحره وهي من دين ال فرعون من دين ال فرعون وفرعون وآله انما هم اعداء لبني اسرائيل فتركوا ما امروا باتباعه واتبعوا ما عن اتباعه تركوا ما امروا باتباعه وهو ما عليه موسى وعيسى عليهم السلام وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا لدعوتهم في القدر المشترك وهو الاسلام العام وتركوا هذا وعادوا ثم ذهبوا الى كتبه السحر والسحر إنما هو من صنع فرعون وقومه كما مر في المسألة ال عشرة وهي قوله ان كل ما تقدم مبني على قاعده وهي النفي والإثبات يعني إثبات ما نهاهم الله عز وجل عنه ونفي ما أمر الله تعالى به وهنا كذلك قائم على على ذلك فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل وقد كان في التورات التي بايديهم اوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والامر باتباعه كما جاء في قوله تعالى النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثلاثه ولكنهم انكروا ذلك يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدقا لما معه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم يعني لم يعملوا به كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان اذا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله ثم ما البديل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وسبب تفسير هذه الايه بأن الشياطين جمعت كتب الى اخر ما مر فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم كفرهم بموسى عليه السلام لان من كذب نبي كذب سائر الانبياء هذا الاصل ويستلزم كذلك الكفر بالكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراه اذا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى وبالتوراه كفروا بموسى عليه السلام وكذلك كفروا به بالتوراة واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي هي من دين آل فرعون لأن السحر كان موجودا من قوم فرعون فتركوا الوحي المنزل من السماء واخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوهم وهذا من اعجب الايات من اعجب الايات اتعلقات نفوسهم بما عليه دين وعدوهم فاحب متابعة الكفار على كفرهم كما جاء في بعض النصوص ان في سوره طه وغيرها انهم عبدوا العجلة فقد جاء ذلك مبين في سوره طه نعم وقالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم اله كذلك طلبوا الاله وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم موالات الكفار ووجوب البراءه منهم في آيات كثيرة وهو أمر مقرر في موضعه من الكلام على معنى لا اله الا الله والكفر به بالطاغوت قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اوليا هذا نهي عن اتخاذ عن اتخاذ الاعداء اوليا يعني مقربون واحباب قال جل وعلا لا تتخذوا اليهود والنصار اوليا بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونهم وנם ميزان اخر يعني من احبوه قابلوا من ومن ابغضوه ردوا عليه ولو كان معه احق الحق كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على, على شيء هذه المساله متفقه مع المسألة ال والعشرين وهي انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفته لان لم يهون من ها هو المراد به المحبه يعني كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه اي يحبونه واليهود إنما يحب من كان على يهوديتهم اذا ما جاء به نصراني لا يقبل لانه من غير الحز والنصران لا يقبل ما جاء به اليهود ولو كان محقا لماذا لانه من غير من غير الحزب ولذلك قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء مطلقا ولو كانوا محقين في بعض ما هم عليه والعكس بالعكس وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كل منهما ينفي الحق الذي مع الاخر فوجل استدلال الايه واضح 33 إنكارهم ما اقروا انه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفها نفسهم بين المؤلف هذه المساله صوره من صور اتخاذ الجاهليين دينهم لهوا ولعب سبق هذا معنى انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وهي انهم انكروا وجحدوا ما أقروا واعترفوا انه من دينه هذا من التلاعب يقرون أنه من الدين الذي ينتسبون إليه ثم بعد ذلك يكذبون ببعض افراده نقول هذا يسمى ماذا يسمى لعبا وسمى لهوا ما أنك أقررت بملة بمله حين اجل كل ما جاء به إبراهيم عليه السلام فلاصر له أنه, أنه يقبل فإذا قلت بأنك منتسب إلى مله إبراهيم ثم تأخذ من القبلة ما تشاء وترد ما تشاء وتاخذ من الشعائر مناسك غيرها ما تشاء وتترك ما تشاء هل هذه النسبة صحيحة دوبولاب وهي انهم انكروا وجحدوا ما اقروا واعترفوا أنه من دينهم فينكرون ما وجب عليهم الايمان والعمل به ويزعمون أنه ليس من من دينهم قال المصنف كما فعل في حج البيت وهذا في شان قريش فإنهم زعموا أنهم على ملة ابراهيم واقروا بفرضية الحج ومع ذلك لم يكونوا يقفون يوم عرفه بعرفه ما يقفون مع الناس لماذا لمزيتهم على غيرهم من الناس لانهم سكان اهل الحرم فلهم خصيصه ورد الله عليهم بقوله ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفيا نفسه يقول من كثير يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوا واحدثوهم من الشرك بالله وهذا اعظم يعني اذا اقررتم بانكم على مله إبراهيم ولو سبق معنا أن اليهود تنتسب الى ابراهيم عليه السلام والنصارى تنتسب الى إبراهيم عليه السلام وكذلك كفار قريش ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ودعوته قائمه على على التوحيد الخالص عباده الله تعالى وحده دون ما سواه هنا اذن في الانتساب أن يوافق من انتسب اليه ومع ذلك الواقع يخالف ذلك قال هنا فيما ابتدعوه واحدثوه من الشرك بالله يعني اعظم مخالفه وقعت لابراهيم عليه السلام هو في احداث الشرك بالله تعالى المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء فانه اي ابراهيم عليه السلام جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فقال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه اي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد يعني من اصطفاه الله عز وجل في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا يعني نشا إبراهيم عليه السلام إلى امات أم واتخذه الله تعالى خليلا وهو على التوحيد الخالص وهو في الاخره من الصالحين السعداء فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طريق الضلاله والغير فاي سفه أعظم من هذا ام اي ظلم أكبر من هذا قال ابو العاليه وقتاده نزلت هذه الآية في اليهود احدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا مله إبراهيم فيما احدثوه إلى آخر كلامه وكما سبق ان اهل الكتاب انكروا ما اقروا به أنه من دينهم ما وصف محمد صلى الله عليه وسلم والتوحيد اعظم جاءت به الرسل ومع ذلك وقعوا في الشرك الاكبر واتفقت الرسل على الامر بالتوحيد والنهي عن عن الشرك فاعظم مخالفه وقعت للرسل عموما ومنهم من انتسب اليه وهو إبراهيم عليه السلام وهو التوحيد والوقوع في في الشرك وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل الله عليه بيان حال من انكر ما أقر به من انه من دينه قال تعالى كيف يهدي قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي قوم الظالمين اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنه الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرم الا الذين تابوا الى اخر الايات وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاءه في الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه هذا جزاءه من أنكر شيئا من امر الدين ومجمع عليه حينئذ يعتبر مرتدا كافرا حلال الدم الرابعة 34 أن كل فرقه تدعي انها الناجية الله اكبر اليهود يدعون انهم الناجون في الدنيا والاخره كذلك النصارى وكذلك كل حزب ولو كان منتميا إلى الإسلام ادعى انه هو الفرقه الناجيه والطائفه المنصورة الى اخره فاكذبهم الله بقوله قل هات برهانكم إن كنتم صادقين يعني ليس المجرد دعوه فحسب ثم بين الصواب بقوله بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن من خصال اهل الجاهليه ان كل فرقة منهم تدعي انها الناجيه في الاخره كما انها ناجية في الدنيا لأنها هي التي على الحق وان غيرها من الفرق على الباطن مع انها معرضه عن الحق المنزل من عند الله تعالى وكان هذا في أهل الكتاب كما حكى الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو ونصارى حصروا الجنه في اليهود والنصارى وحرموا الجنه على من عدا اليهود والنصارى بين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنه إلا من كان على ملتهم ولذلك قالوا نحن ابناء الله واحباؤه دعوه كذب فاكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنهم معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك اذا انتم ابناء الله تعالى واحباب إذا لم يعذبكم الله عز وجل لا يعذب احبابه وايضا ادعوا انه لن تمسهم النار إلا اياما معدوده ثم ينتقلون إلى الجنه ورد الله تعالى عليهم في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوه التي ادعوها هنا بلا دليل ولا حجه ولا بين فقالت تلك امانيهم قال ابو العاليه اماني تمنوها على الله بغير حق فاكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانا كم كنتم صادقين أي هاتوا حجتكم ان كنتم صادقين اي فيما تدعون ثم بين الصواب بقوله بلا هذا انتقال واضراب عن ما سبق من اسلم وجهه لله وهو محسن أي من اخلص العمل لله وحده لا شريك له يعني ليست القضية في دخول الجنه أو النار كونك يهوديا او نصرانيا بل من اخلص لله تعالى لقلبه وعمل بما اقتضته الشريعه منه يعني ورد فيه شرط القبون أي من اخلص العمل لله وحده لا شريك له وهو محسن اي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن للعمل المتقبل شرطين الاول ان يكون خالصا لله وحده الثاني أن يكون صوابا موافقا للشريعه هذا هو الميزان الذي يعتبر في دخول الجنة لمن اتى بهما ودخول النار لمن فرط فيهما أو في احدهما فمن كان خالصا فمتى كان العمل خالصا ولم يكن صواما لم يتقبل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه ومتى كان العمل موافقا للشريعة في الصوره الظاهره ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو ايضا مردود على فاعله وهذا حال المرائين والمنافقين والحاسم أن النجاته في الدنيا والآخرة ليس في كونه يهوديا أو نصرانيا بل من اخلص لله في العمل وكان عمله موافقا للشريعه هذا هو الميزان الحق الذي يعرف به أهل الحق من من غيرهم ومن الأدلة على هذه المساله قول تعالى وقالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا اذا الهداية محصوره على من كان أحد هذين النوعين والطائفتين فحصل كل منهما على الاهتداء والهداية في طائفته ولازمه أن من لم يكن على هذه الطائفه حينئذ نكون ضاللا لأن الأمر متردد بين أمرين اما حق وإما باطل فاذا حصل الحق في اليهوديه والنصرانيه لازم منه أن من لم يكن يهوديا ولا نصرانية فهو ضال كذلك حين دل بالمنطوق ودل بالمفهوم ولازمه ان الضلال في غيره كما جاء في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على على شيء فرد الله عليهم قل بل ملة ابراهيم حنيفا قل بل ملة يعني اتبع ملة فملة هذا منصوب على انه مفعول به لفعل محذوف بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين فالحق والنجاة في الاولى والآخرة إنما هو في اتباع ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده بالاخلاص وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هي الفرقه الناجية والطائفة المنصورة كما جاء في الحديث الصحيح ستفترق امه على 73 فرقه كلها في النار إلا واحده هنا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بان امته امه الاجابه ستفترق الى هذا العدد الى الى هذا العدم وهذا اخبار عن غيب كذلك اذا سيقع سيقع ومحاوله دفع هذه السنة الكونية يكون مصادمة للحق يعني أنه لا يمكن جمع الأمة على باطلها البت ما دام انها إلى الى 73 فرقه وكل فرقه لها اصولها سواء خرجت بهذا الاصول عن المله أو بقيت في المله لا يمكن أن تلتمع البتة فمن اراد أن يجمع الامه كما يدعي من يدعي في حينئذ نكون مصادما لهذا النص ولذلك من يحمل رايه الجمع تعيد الكلمه يرجع الى هذا الحديث ليضعفه ويطعن فيه والصحيح ان الحديث ثابت ولا غبار عليه وبين صلى الله عليه وسلم الصفه التي تكون عليها الواحده الناجية فقال له الصحابه من هي يا رسول الله فقال من كان على مثل ما انا عليه فقال من كان على مثل ما اليوم عليه واصحابي دل ذلك على ان الاقتداء والتاسي انما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وان الفهم الصحيح للدين هو ما فهمه الصحابه وما لم يفهمه صحابه فلا ينسب إلى الدين البتة ثم قال الخامس 35 وما بعدها تعبد من اهل الكتاب بعض المسائل التي خالفوا فيها الشرع ونقف على هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم لعن العلمانين مع تحديد اشخاص معينين منهم هذا مبني على لعن الكافر والعلماني كافر لعن الكافر يجوز أو لا يجوز مساله خلافيه بين اهل العلم واللعن على جهه القلة لا باس به لكن لا يكون لعانا لا يقع فيه مخالفه وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن لعانا ما هو فقه الواقع وهل هناك مراجع في هذا الفن سالته فننا ومراجع مراجعي الصحف والمجلات ونحوها فقه الواقع المراد به الموجود الآن فقه سياسي يعني متابعة السياسه الحق يقبل من أي أحد مهما كان حاله لانه ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بما يقول من حق ولا يضرك حاله نعم هذه القاعده ان الانسان يدور مع الحق وجودا وعدما لكن يبقى قضية ماذا من تكلم بالحق إن كان الوصف العام أنه مبتدع حينئذ لا يذكر كونك تتبع الحق الذي معه شيء وكونك تجله وتعظمه لهذا الحق هذا شيء ناقض وكون كتبه ونحوه اشتملت على هذا الحق شيء وكون تمجيد هذا الكتب هذا شيء آخر يعني لا يلزم من هذه القاعدة تمجيد القائل وإنما يقبل الحق ولو كان من كافر ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلام له عن اسم الله تعالى الحق قل لا يجوز الحق ضاله المؤمن ولا يجوز رده البتة ولو كان على لسان كافر لماذا قال لانه ما من حق في هذه الدنيا في السماوات أو في الاراضين ما من حق الا وهو أثر من أثار أسماء الله تعالى الحق فاذا رددته فقد ردت على الله تعالى لكن هذا شيء وكون القائل المتكلم وهو مبتدع يعني تاتي الى اشعري قد تكلم بحق ثم تاخذ هذا الحق وتمجده وتجله هذا شيء مخالف لما لما لأن لان الاصل إذا اذا كان مبتدعا يهجر والا يؤخذ منه على جهه النثر والتعميم وانما يستفاد في نفسك وخاصتك الله سلام على كل منهج السلف مناصعة مناصحه اهل هل يكون بارسال رسائل لهم مكالمتهم او جلوس معهم على كل هو باب النصيحه والنصيحه لها لها وسائل ومتى ما امكن عنيد نكون هو هو المتعين القول عن الشخص بأنه سلفي هل هذه تزكيه للنفس نعم هي تزكيه له الا كان في مجتمع كله متدع ومخالفين ونحو يا ولا اشك اما في مجتمع لا يعرف فيه الا منهج السلف فلا يقال مثل هذه كلمه من يفرق بين فرقه النادي والطائفه المنصوره هل له اصل كتاب السنه وقال سلف الجواب لا انما هو اجتهاد مبناه على المعنى اللغوي نجات والنصرة أو النصرة هل بينهما فرق ام لا الناجي منصور والمنصور ناجي هذا الذي تدل عليه النصوص اما التفرقة هذا ادعاء بعضهم من اجل ادخال جماعه الاخوان نحو فرق المنصوره او الناجيه دولا المنصوره هذا قول فاسد والله اعلم صلى الله عليه وسلم عليكم.